والاعتزاز بها والوصية بحفظها والمحافظة عليها لإمام علم من أئمة السلف رحمه الله تعالى للحكم ابن معبد الخزاعي الحنفي المتوفى عام 295 للهجرة وهذا الإمام علم من أعلام السنة وإمام من أئمة السلف وهو من المكثرين في الرواية للحديث ومن الثقات من الأئمة الثقات وهو من أعيان الفقهاء الحنفية وله ترجمة في كتب طبقات مذهب الإمام أو أعلام مذهب الإمام بحنيثة رحمه الله تعالى فهو من أعيان الفقهاء المتفقهين على المذهب مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو محدث وأديد وكان كثير الحديث ترجم له غير واحد من أهل العلم فأثنوا عليه خيرا وبينوا فضله ومنزلته ومكانته وهذه المنظومة عثرت عليها في موضعين الأول كتاب طبقات المحدثين بأصفهان لأبي الشيخ رحمه الله في المجلد الرابع صفحة 53 والموضع الآخر في كتاب محض الصواب في فضاء الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليوسف بن عبد الهادي وجاءت هذه المنظومة في آخر الكتاب وطبع في ثلاث مجلدات فجاءت هذه المنظومة في آخر الكتاب آخر المجلد الثالث وهي كما قدمت منظومة عظيمة جدا في التمسك بالسنة والاعتزاز بها والنصيحة بالمحافظ عليها من هذا الإمام العلم رحمه الله تعالى وله كتاب في السنة مفقود لكن نقل عنه الأئمة نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع وسماه كتاب السنة وفي صفات الله تبارك وتعالى على طريقة السلف الصالح وسماه في بعض المواضع السنة والرد على الجهمية السنة والرد على الجهمية و. هذا الإمام أعني الحكم الخزاعي رحمه الله ممن تصدوا للجهمية ولرد باطلهم على طريقة السلف وأفرد في ذلك كتابا أشرته إليه وهو كتاب السنة والرد على الجهمية وضمن منظومته هذه التي بين أيدينا الرد عليهم وبيان بطلان مذهبهم وفساد نحلتهم وهذه المنظومة مع وجازة أبياتها فهي في ستة عشر بيتا إلا أنها منظومة حافلة وجاءت على اختصارها بزبد وخلاصات عظيمة جدا تتعلق بالمعتقد وظاهر في هذه الأبيات اعتزاز المصنف بهذه العقيدة التي من أكرم بها ومن عليه فكان من أهليا في من أعظم المناقب وأجل العطايا والمنن وفي هذه الأبيات جمع بين الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه بهذه العقيدة التي كان يصدع بها واشتهرت عنه وعرف بها كما شار إلى ذلك في النظم الذي بين أيدينا فهو في الوقت نفسه داعية إلى هذه العقيدة بجد وحزم ونشاط نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحكم بن معبد الخزاعي الحنفي رحمه الله تعالى في قصيدته في التمسك بالسنة منحتكم يا أهل ودي نصيحتي، وإني بها في العالمين لمشتهر, لمشتهر، وإني بها في العالمين لمشتهر، وأظهرت قول الحق والسنة التي عن المصطفى قد صح عندي بها الخبر، ألا, ألا إن خير الناس بعد محمد عليه السلام بالعشي وبالبكر، أبو بكر الصديق لله دره على رغم من عاد ومن بعده عمر وبعدهما عثمان ثم بعده أبو الحسن المرضي من أفضل البشر أولئك أعلام الهدى ورؤوسه وأفضل من في الأرض يمشي على العفر نعم بدأ رحمه الله هذه المنظومة ببيان أنها نصيحة لمن أحبهم وأحب لهم الخير ومحض لهم النصيحة ممن يودهم ويحبهم ويحب لهم الخير فخاطبهم بهذا الخطاب اللطيف الجميل بقوله منحتكم يا أهل ودي نصيحتي والمنحة العطية والهبة فقوله منحتكم أي أعطيتكم أو أهديتكم أو قدمت لكم يا أهل ودي نصيحتي والنصيحة هي أجمل وأثمن ما يهدى ويمنح والصحابة رضي الله عنهم كان يمنح بعضهم بعضا ويهدي بعضهم بعضا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يلقى الواحد منهم أخاه فيقول ألا أهدي لك هدية ثم يهديه حديثا عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه منحتكم يا أهل ودي أياما قام لهم في قلبي مودة ومحبة فأحببتكم وأحببت لكم الخير نصيحتي مفعول منح منحتكم يا أهل ودي نصيحتي والنصيحة هي إرادة الخير للغير بأن يقدم له أجمل وأطيب وأحسن ما ينفعه ويكون به صلاحه وفلاحه واستقامته قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم ثم قال رحمه الله وإني بها في العالمين لمشتهر بها الضمير عائد هنا على النصيحة التي سيقدمها لمن أحبهم وقام في قلبه ود لهم وعندما نقرأ هذه النصيحة هي في الحقيقة خلاصة للمعتقد معتقد أهل السنة والجماعة فوإذن يقول وإني بها أي هذه النصيحة التي هي معتقد أهل السنة والجماعة مشتهر وهذا فيه أنه رحمه الله تعالى اشتهر في زمانه بالاعتقاد الصحيح اعتقاد أهل السنة دعوة إليه ونصحا به ونهيا وتحذيرا عن ضده وما خالفه من الاعتقادات الباطلة التي سيشير إلى أهمها أو أخطرها في تمام نظمه وإني بها في العالمين لمشتهر أي أنا مشتهر بين الناس بهذه العقيدة ومن المعلوم أن هذه الشهرة إنما تكون عن دعوة ظاهرة وبارزة لهذه العقيدة وتحذير مما خالفها فرحمه الله اشتهر بذلك وله كما قدمت كتاب في السنة حافل كان له مكان عند أهل العلم ونقلوا عنه نقولات كثيرة لكنه من الكتب المفقودة في زماننا هذا لكن توجد عنه نقولات في بعض كتب أهل العلم وممن نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه ثم يؤكد هذا المعنى بقوله وأظهرت قول الحق شهرتي بهذه العقيدة عقيدة أهل السنة مبني على أنه أظهر قول الحق وعمل على إشهاره ودعوة الناس إليه فلكونه أظهر قول أهل الحق والسنة كان ذلك سببا لإشتهاره رحمه الله تعالى بالمعتقد الصحيح قال وأظهرت قول الحق والسنة التي عن المصطفى قد صح عندي بها الخبر أظهرتها أي دعوة إليها ومنافحة عنها وجمعا لدلائلها وترتيبا لأبوابها ومسائلها ونصحا للعباد بالتمسك بها أظهرت قول الحق والسنة التي عن المصطفى قد صح عندي بها الخبر أي اعتنيت عناية دقيقة ببيان القول الحق والمعتقد الصحيح المبني على السنة المأثورة المروية المنقولة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالأسانيد الصحيحة ولهذا قال قد صح عندي بها الخبر ثم بدأ يذكر المعتقد الذي صح عنده به الخبر فقال ألا إن خير الناس بعد محمد عليه السلام بالعشي وبالبكر وفي بعض النسخ عليه سلام بالعشي وبالبكر قال ألا إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم والمراد في أمة. أو من أمته صلوات الله وسلامه عليه بعد محمد أي خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وقوله عليه سلام بالعشي وبالبكر البكر جمع بكر وهو أول النهار فعليه السلام أول النهار وآخرة أي عليه سلام دائم مستمر ما دام الليل والنهار بالعشي وبالبكر أبو بكر خبر إن المتقدم في البيت الذي قبله أبو بكر الصديق لله دره خير الناس أي خير أمة محمد المراد بالناس أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد محمد وقوله بعد توضح ذلك خير الناس بعد محمد توضح أن المراد أم من أمته عليه الصلاة والسلام وإلا في الأمم الأنبياء والرسل خير من الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فقوله خير الناس هذا يشمل لكن لما قال بعد محمد قيد هذه الخيرية بأمة محمد عليه الصلاة والسلام فأبو بكر رضي الله عنه هو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل دلت النصوص أن أبا بكر رضي الله عنه خير الناس بعد النبيين خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدى النبيين فابو بكر رضي الله عنه هو أفضل الناس في جميع الأمم بعد النبيين عليهم صلوات الله وسلامه أبو بكر الصديق وهذا لقبه رضي الله عنه لكمال تصديقه والصديق هو رتبة علية من أعلى رتب الدين وأرفعها وتأمل ذلك في قوله تبارك وتعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قدمهم على الشهداء وقدمهم على الصالحين فرتبة الصديق هي أعلى الرتب وأرفعها أبو بكر الصديق لله دره والدر هو العطاء يقال درة الناقة أو كثر درها أي حليبها فقوله لله دره هذه كلمة تطلقها العرب على الرجل الذي كثر خيره وكثر عطاؤه فالمراد بالدر الخير والعطاء ويقال أيضا كما أسلفت عن الناقة درة الناقة أي نزل منها الحليب الكثير الغزير ثم فيما بعد كثر استعمال العرب لهذه الكلمة في مقام التعج وبيان مكانة الشخص أو منزلته قال أبو بكر الصديق لله دره وقيل في معنى لله دره أي لله أعماله لله دره الدر هي الأعمال التي قام بها وفعلها رضي الله عنه وهي لله أي قدمها خالصة له سبحانه وتعالى أبو بكر الصديق لله دره على رغم من عاد رغم مصدر للفعل رغم والرغام هو التراب يقرر رغم أنفه أي لصق أنفه بالتراب فعلى رغم من عاد أي وإن رغمت أنوف من عادوا هذا الصحابي أو عادوا الصحابة أجمعين فخير الناس وإن رغمت أنوفهم وإن رغمت أنوف العداء أعداء السنة وأعداء الحق وأعداء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ومن بعده عمر خير الناس من بعد الصديق عمر الفاروق من الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فهو أفضل الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، وبعدهما أي بعد أبي بكر وعمر عثمان أي ابن عفان بن نورين الخليفة الثالث رضي الله عنه وأرضاه، وبعدهما عثمان ثمت ورسمها بالتاء المفتوحة وليست المربوطة ثم ثمت بعده وثم حرف عطف ألحقت به التاء المفتوحة وتقرأ عند الوقف عليها ثمت بالتاء المفتوحة وليست المربوطة كما هو مكتوب أمامكم وبعدهما عثمان ثم بعده أي ثم بعده أبو الحسن المرضي أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع الراشد رضي الله عنه وأرضاه والمرضي أي خصاله وأعماله ومنقبه وفضائله رضي الله عنه أبو الحسن المرضي من أفضل البشر وقوله من أفضل البشر هذا عائد على الأربعة رضي الله عنهم فهؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم من أفضل البشر فضلا ومكانة ومنزلة وهم أفضل الناس بعد النبيين أولئك أعلام الهدى أولئك أي الذين تقدم ذكرهم اعلام الهدى ورؤوسه جمع رأس و أعلى كل شيء ويطلق على سيد القوم و يقال له رأس القوم أي سيدهم ومقدمهم فهؤلاء رؤوس القوم رأس يجمع رؤوس و أرؤس فهؤلاء رؤوس القوم أي المقدمون فضلا ونبلا وعلما وعملا ومكانة وأفضل من في الأرض يمشي على العفر العفر المراد به ظاهر التراب ظاهر التراب يقال له عفر ولهذا العوام يسمون التيمم ماذا؟ عفور ويقولون تعفر فلان أي تيمم لماذا؟ لأنه ضرب بيديه على العفر الذي وظاهر التراب فيقول أولئك أعلام الهدى ورؤوسه وأفضل من في الأرض يمشي على العفر وقوله من في الأرض هذا مقيد بما سبق ذكره بعد محمد من في الأرض بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه فهم أفضل من مشى على الأرض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحبهم فرض على كل مسلم حب هؤلاء فرض أي افترضه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم فهو دين وقربة وفريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم فحبهم ايمان وبغضهم نفاق فرض على كل مسلم وحبهم فخر الفخور إذا افتخر أيضا حب هؤلاء فخر ويعد من منن الله العظيم عليك أن جعل في قلبك حبا لهؤلاء حبا لهؤلاء فهذه من المنن العظيمة بخلاف العياذ بالله من كان في قلبه غل تجاه هؤلاء الأخيار وتأمل ما في هذا من فخر ومنقبة وفضيلة في قول نبينا عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب كيف فرح الصحابة رضي الله عنهم بهذا الحديث فرحا عظيما حتى قال أنس ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال أنس وأنا أحب أبو بكر وعمر ولما أبلغ ما بلغ أو ما وصل إليه من العمل وأرجو الله أن يحشرني معهما بحبي لهم فحبهم فخر إذا كان في القلب حب صادق لهؤلاء الأخيار فهذا فخر ومنقب عظيمة وخير كبير يمن الله سبحانه وتعالى به على من شاء من عباده بخلاف حال الضلال الذين قاموا العياذ بالله في قلوبهم الغل والحقد والضغائن والسخاء امتجاه هؤلاء الأخيار الأفاضل رضي الله عنهم وأرضاهم ثم بعد هذا التخصيص بالذكر فضل هؤلاء الأربعة وحبهم ومكانتهم عمّا فقال وحب الأولى قد هاجروا ثم جاهدوا ففرض ومن آوى النبي ومن نصر ومن آوى النبي ومن نصر فبعد أن خص الأربعة الراشدين بالذكر عمّم الصحابة أجمعين بهذا البيت حيث قال وحب الأولى والأولى بمعنى الذين وحب الأولى أي الذين قد هاجروا ثم جاهدوا ففرض أي الله افترض علينا حب الصحابة وصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن آيات كثيرة تثني على الصحابة وتبين رضا الله عنهم ورضاهم عنه وتعدد مناقبهم وفضائلهم بل إن الله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم في التوراة المنزل على موسى وفي الانجيل المنزل على عيسى من قبل أن يوجد الصحابة ومن قبل أن يمشوا على الأرض رضي الله عنهم وأرضاهم قال ففرض ومن آوى النبي ومن نصر أي وكل من آوى النبي عليه الصلاة والسلام ونصره صلى الله عليه وسلم والناظم رحمه الله كما تلاحظون بدأ المعتقد بذكر فضل الصحابة وهذا ملحظ جميل جدا في بيان العقيدة بدأ تقرير المعتقد وذكر المعتقد ببيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وخيريتهم ومكانتهم العظيمة ومنزلتهم العالية وأن حبهم دين وقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لماذا بدأ بهم في ذكر المعتقد؟ لأن المعتقد جملة وتفصيلا إنما وصل إلينا من طريق الصحابة. فأصبح حب الصحابة جزء من الدين جزء من العقيدة من لم يستقم قلبه على حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يستقيم له دين ولا يستقيم له معتقد لأن الصحابة هم حملة الدين ونقلته إنما وصل إلينا الدين جملة وتفصيلا من طريق الصحابة القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى عندما يسنده المسلط يكون في طريقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل إلى الله سبحانه وتعالى صحابي جليل من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حفاظ كتاب الله وجميع الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تروى من طريق الصحاب أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وارضهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان رضي الله عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحابة هم حملة هذا الدين ونقلته فحبهم من حب الدين والوقيعة فيهم والانتقاص لقدرهم والتقليل من مكانتهم هو في الحقيقة طعن في الدين نفسه ولهذا قال بعض أهل العلم المتقدمين ومنهم الإمام الدارمي وغيره إن المذهب الذي وجد وقام على الطعن في جل الصحابة مع الثناء على بعض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو دسيسة قصدت قصد بها أصالة إبطال الدين قصد بها أصالة إبطال الدين لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول ولهذا قال أبو زرعة الرازي إن الدين حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة فالطعن في الناقل طعن في المنقول فإذن ملحظ الناظم رحمه الله ملحظ متين عندما أراد أن يقرر المعتقد بدأ المعتقد بالكلام على حب الصحابة وفعلا إذا أحب الإنسان الصحابة حبا صادقا وعرف قدرهم وعرف مكانتهم وارتبط بالمروي والمنقول عنهم وتتبع الآثار والنقول التي عنهم ولها مكانة في قلبه هذا هو الدين وهذا هو المعتقد الحق ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في ذكر بعض التفاصيل المتعلقة بالمعتقد نعم. قال رحمه الله وأشهد أن الله لا رب غيره له الفضل والنعماء والحمد والشكر سيبدو لنا يوم القيامة بارزا فنبصره جهرا كما نبصر القمر وأن كلام الله ليس بمحدث ومن قال مخلوق فبالله قد كفر نعم هذه الأبيات الثلاثة ذكر فيها خلاصة دقيقة جدا ومتينة للغاية في تحرير المعتقد فيما تعلق بالله وأسمائه وصفاته وكلامه وإخلاص الدين له تبارك وتعالى وإفراده بالعبودية والذل والخضوع فجمع رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية وتوحيد الربوية وتوحيد الأسماء والصفات قال وأشهد أن الله لا رب غيره أشهد أن الله أي المعبود الذي له الذل والخضوع والعبادة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فأشهد أن الله أي المعبود الذي له الذل والعبادة والخضوع لا رب غيرهم أي هو رب العالمين ولا رب لهم سواه وهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وأشهد أن الله لا رب غيره له الفضل والنعماء والحمد والشكر أي تفرد وحده سبحانه وتعالى بالفضل وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وبالنعماء جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأيضا الحمد له الحمد في الأولى والآخرة الحمد لله رب العالمين تفرد جل وعلا بالحمد لا شريك له والشكر والشكر بفتح الكاف والأصل أن يقال الشكر لكن الروي أو القافية ساكنة فإذا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 يثبت فيه رحمه الله تعالى رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة مثله قول ابن أبي حاتم في قصيدته الحائية وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحه فيقول في هذا البيت سيبدو لنا يوم القيامة بارزا أي أن الله سبحانه وتعالى يبدو أن يتجلى ويظهر جل في علاء للخلائق بارزا أي ظاهرا يرونه حقيقة بأبصالهم أي يراه أهل الإيمان ولهذا قال فنبصره جهرا كما نبصر القمر أي نبصره بأعيننا حقيقة نبصره بأعيننا حقيقة كما نبصر القمر والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء أي كما أننا نرى القمر حقيقة بأبصارنا لا نضام في رؤيته ولا نتظام ولا نتضار حسب رواية الحديث فإن المؤمنين يوم القيامة سيرون ربهم جهرة بأبصارهم وهذا يشير فيه إلى ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال إنكم سترون ربكم يوم قيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامونا لا تضامونا لا تضارون في رؤيته جاءت روايات لهذه اللفظة في هذا الحديث والرؤية ثابتة في القرآن في مواضع منها قوله جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والأحاديث في رؤية الله سبحانه وتعالى في سنته صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ففي هذا البيت أثبت رحمه الله الرؤية وفي البيت الذي بعده قال أن كلام الله ليس بمحدث بمحدث أي مخلوق ليس كلام الله بمخلوق بل كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى وإضافة الكلام إلى الله هو من إضافة الصفة إلى الموصوف وليس من إضافة المخلوق إلى الخانق فنشهد أن كلام الله ليس بمحدث ومراده بليس بمحدث أي ليس بمخلوق قال ومن قال مخلوق ومن قال مخلوق أي من قال إن كلام الله مخلوق فبالله قد كفر أي كفر بالله والأئمة رحمهم الله تعالى من أئمة السلف حكوا الإجماع على ذلك واللالكاء رحمه الله وغيره نقلوا نقولات كثيرة عن أئمة السلف في بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فقد كفر نعم قال رحمه الله أدين بقول الهاشمي محمد وما بقول الجهمد انت ولا القدر ولا الرفض والإرجاء ديني وإنني لبان على التنزيل ثم على الأثر فديني دين قيم قد عرفته أبوح به إن ملحد دينه ستر نعم هذه الأبيات يذكر رحمه الله بعد أن ذكر خلاصة للمعتقد بحسب ما يقتضيه هذا النظم المقتضب المختصر وعادة في مثل هذه المنظومات المختصرة تذكر خلاصات تدل على غيرها وترشد إلى سواها يعني مثلا باب الصفات واحد فإذا ذكر لك بعض الصفات فالقول فيها واحد فهو ذكر لك جزءا من المعتقد في الصفات مثل عليه ببعض صفات الله والقول في جميع صفات الله واحد لكنه اقتصر هنا على ذكر الكلام وذكر الرؤية لكثرة تشغيب المبطلة من الجامية وغيرهم حول هذه الصفات إنكارا لها وجحدا وعدم إيمان وإثارة للشبهات فاقتصر رحمه الله تعالى على ذلك وهذه الأبيات الثلاثة المبدوء بقول أدين بقول الهاشمي أي الذي أعتقده وأدين الله سبحانه وتعالى به هو دين الهاشم محمد دين الهاشم محمد الدين الذي يدين الله به والعقيدة التي اعتقدها هي العقيدة المنزلة على محمد عليه الصلاة والسلام العقيدة المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وقال إن الدين عند الله الإسلام وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالدين الذي يقول أعتقده وأؤمن به هو دين الهاشم محمد صلوات الله وسلامه عليه فهذا الذي أعتقده وأؤمن به وما بقول الجهم دنت ولا القدر وفي بعض النسخ وما بمقال الجهم فالدين الذي أدين الله به هو دين محمد عليه الصلاة والسلام قال وما بمقال الجهم دنت أي لا أدين ولا أعتقد بمقال الجهم فبعد أن ذكر المعتقد الحق الذي هو دين الهاشم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدين الله به بين براءته من العقائد الباطلة المخالفة لعقيدة محمد عليه الصلاة والسلام نظير هذا قول الشيخ حافظ حكمي في منظومته جوهرة التوحيد بعد أن قرر المعتقد الحق وبماذا يدين أتبع ذلك بقوله إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارة سأما ولدوا فأنا تبرأ من كل العقائد الباطلة التي تولدت من أفكار وعقول هؤلاء ونبتت في الأرض فيقول كل هذه عقادة نتبرأ منها فإذا قوله وما بقول الجهم هذا كل من باب إعلان ماذا من باب إعلان أكمل البراءة من باب إعلان البراءة من جميع العقائد والنحل والمذاهب المنحرفة الباطلة قال وما بقول الجهم أي بن صفوان الترمذي رأس الجهمية والجهمية مقالة مبنية على تعطيل الصفات وإنكارها وجحدها وعدم الإيمان بها إضافة إلى عقائد أخرى باطلة تتعلق بالإيمان وتتعلق بالقدر وغير ذلك قال وما بمقال الجهم دنت إلى لا أدين ولا أعتقد بل أتبر من عقيدة الجهم ابن صفوان ولا القدر ويشير بقوله ولا القدر إلى البراءة من عقيدة القدرية والمراد بالقدرية عند الإطلاق أي القدرية النفات وهم المعتزلة نفات القدر الذين يقولون لا قدر ويقولون العياذ بالله إن العبد هو الخالق لفعل نفسه فصح وانطبق عليهم أنهم مجوس هذه الأمة لأن المجوسية مبنية على اعتقاد وجود خالقين وهذا هو ما يعتقد هؤلاء يعتقدون أن الله هو الخالق للإنسان وأن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه فهو يتبرأ أيضا من عقيدة القدرية أي القدرية النفات وهم المعتزلة قال ولا الرفض معطوف على ما قبله وما بقول جهمن دنت ولا القدر ولا الرفض والإرجاء ديني أي ولا أدين ولا أعتقد بحقائد أهل الرفض وأهل الارجاء أما أهل الرفض فهم الذين اشتهروا بالطعن في الصحابة ولا سيما خيار الصحابة رضي الله عنهم ويأتي في مقدمة من يطعنون فيه قاتلهم الله أن يوفكون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين فدين الرفض مبني على ذلك على الوقيعة والطعن والسب وفي لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسبحان الله دين الله مبني على الذكر والتسبيح والتهليل ولما ضل هؤلاء وانتكست عقولهم أصبح تسبيحهم في ذكرهم في الصباح والمساء لعن خيار الصحابة فالناس من أهل الإيمان كل صباح ومساء يسبحون ويهللون ويحمدون الله ويذكرونه وهؤلاء لا يشتغلون بالطعن واللعن والسب لا خيار الأمة وأفضل أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه ودين من أبطل المذاهب وأفسدها وأبعدها عن جادة الحق والصواب ولهذا لما انبن هذا المعتقد على الطعن في الصحابة فسد المعتقد برمته كما قدمنا إذا, إذا انقطعت الصلة بين الإنسان وبين الصحابة ماذا يعني ذلك؟ إذا انقطعت الصلة بين الإنسان وبين الصحابة ماذا يعني ذلك؟ انقطع الصلة بينه وبين الدين ولهذا لما قام دين أولئك على الطعن الصحابة فسد دينهم كل جملة وتفصيلا وهذا من شؤم معتقد أولئك أعادنا الله قال والإرجاء قال ولا الرفض والارجاء ديني أي ليس ديني دين المرجعة والارجاء أصله في اللغة التأخير ومنه قوله أرجه وأخاه أي أخير والسلف أطلقوا على كل من أخرج العمل من مسمى الإيمان بأنه مرج والمرجعة هم من يخرجون العمل من مسمى الإيمان ولهم عقائد باطلة مبنية على ذلك فيعلن الناظم رحمه الله وهو من أعيان مذهب أبي حنيفة رحمه الله يعلن براءة من الإرجاء وهذه تجعل طالب العلم يقف وقفه هنا وينظر في عدد من أعيان المذهب مذهب الإمام بأبي حنيفة أعلنوا البراءة من الإرجاء وأعلنوها صراحة وقرروا ذلك بوضوح ودانوا بذلك وتقربوا به إلى الله لأنه أمر واضح والأدلة فيه ظاهرة وأعلم بعضهم أن التقليد في مثل ذلك من سنن العوام يعني لا ينبغي التقليد إن كانت هناك زلة لعالم أو خطأ أو نحو ذلك لا يتبع في خطأ ولهذا بعض أعيان المذهب أعلنوها صراحة وقالوا إن التقليد في مثل ذلك من سنن العوام مثل ما قال ذلك الألوسي وغيره فالشاهد أن هذه كلمة يعني جميلة يقف عندها طالب العلم المحقق ولها نظائر كثيرة جدا في أعيان مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أبو حنيفة رحمه الله نقل عنه الإرجاء الذي أطلق عليه إرجاء الفقهة وأيضا نقل عنه ما يشعر برجوعه عن ذلك مثل ما نقل ذلك ابن بالعز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحوية وغيره من أهل العلم فإذا هذه مسألة جديرة حقيقة بالوقوف عندها وجمع نظائرها من كلام أعيان مذهب الإمام أبي حنيف رحمهم الله تعالى ممن أعلنوا الحق وأعلنوا أيضا البراءة من مذهب الإرجاء بما يحتوي عليه هذا المذهب من أخطاء ومخالفات قال وللرفض والإرجاء ديني وإنني لبان على التنزيل ثم على الأثر وإني لبان لبان أي أبني ديني على التنزيل أبني ديني أو قيمه على التنزيل على, الكلام على الوحي المنزل من الله فع فعلى ذلك أبني ديني وإنني لبان أي ديني على التنزيل ثم على الأثر على التنزيل أي الكلام والوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى ثم على الأثر ثم على المأثور والمنقول يحتمل هذا السياق أن يكون مراده بقوله التنزيل يا قرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين والمراد بالأثر أي السنة على عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أن أبني ديني على الكتاب والسنة ويحتمل أن يكون المراد بالتنزيل القرآن والسنة لأن كلاهما وحي منزل من الله تبارك وتعالى ويكون المراد بالأثر النقول المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقد قيل من كان على الأثر فهو على الطريق لأن الله أمرنا أن نكون على أثر الصحابة وعلى طريقتهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائد مصير قال رحمه الله فديني دين قيم الدين الذي أدين الله به وهذه خلاصة له ونبذة عنه دين قيم لماذا؟ لأنه مستمد من مثل ما ذكر من التنزيل والأثر فهو دين قيم واستقامته نابعة من سلامة المنبع فمن نهل من المعين الأول وجد بقية المنابع كدرة فأخذ من المنبع ومن أخذ من المنبع لم يظل كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا فعقيدة أهل السنة عقيدة لا ضلال فيها لأن كل صاحب سنة يقول أعتقد كذا لقول الله تعالى كذا وأعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهو لا يضل لأن دينه مبني عن كتاب والسنة بخلاف الآخر الذي يقول أعتقد كذا لأنه كذا وبما أنه كذا إذن يكون كذا يبني عقيدة على جدل وعلى فلسفة وعلى منطق وعلى علم كلام ولهذا تجدها أصحاب تلك العقائد لا يثبتون على عقيدة واحدة يتنقلون وقد قيل من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل أما صاحب المعتقد الحق المستمد من الكتاب والسنة فدينه دين قيم وهو منة الله على من شاء من عباده قل إنني هداني ربي قل إنني هداني ربي أكملهم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة هذا هو دين قيم ذلك دين قيمة فدين قيم دين مستقيم لا فيه ولا انحراف قائم على الحجج البينات والدلائل الواضحات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فديني دين قيم قد عرفته, قد عرفته أي وضح لي وتبين بأدلة الواضحات وبراهين الصاطعات وهذه ميزة لأهل السنة العقيدة عندهم ماضحة عرفوها وتبينت لهم وهي واضحة عندهم أحد أئمة السلف جاءه رجل من أهل الكلام وقال أريد أن أتناظر معك قال أريد أن أتناظر معك قال أما أنا فعلى بينة من ديني وأما أنت فرجل شاك فابحث عن رجل شاك مثلك فتناظر معه ما نحن أبين من ديني يعني الدين واضح لا يحتاج لا فلسفة ولا جدال ولا مناظرة أعتقد كذا لقول الله تعالى كذا واعتقدوا كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ما في مجال لخصومة ومجادلة ولجج وغير ذلك قد قال عليه الصلاة والسلام ما ضلق قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوت الجدل ثم تلأ ما ضربوه لك إلا جدلا وفي هذا المعنى يقول السلف من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل فيقول فديني دين قيم قد عرفته أبوح به إن ملحد دينه ستر يقول أنا لا الإسلام علانية وعقيدتي ما أخفيها وأصدع بها وأعلنها في كل مكان وليس في شيء أستخفي منه لكن الملحد والزنديق وصاحب العقائد الباطلة تجده يستخفي بعقيدته ولا يظهرها إلا في المكان الذي يظن أنها تروج أو أنها يكون له في أتباع، ولهذا يستخفون بعقائدهم، وتكون في في الخبايا وفي الزوايا وفي يستخفون بعقائدهم. أما صاحب العقيدة يصعب بها، يقولها في الدرس ويقولها في المنبر ويقولها في كتابه ويقولها في في كل مجال، فيقول أبوح بها. أنا يقول لا لا أخفيها، الدين علانيها، الإسلام علانيها، لا أخفيها. وأظهرها في كل مكان يقول أبوح بها إن ملحد دينه ستر دينه مفعول ستر ستر دينة أي أخفى دينة وهذا الذي يذكر رحم الله هنا في قوله دينه ستر هذه من علامات البدع بدأ دائما يستخفون ويتكتمون على عقائدهم ومذاهبهم ونحلهم وينشرونها في الخفاء ومن وراء الكواليس بينما صاحب الحق يعلنها بوضوح والحق أبلج واضح نعم قال رحمه الله بهذا أرجو من إلهي عفوه وأرجو بهذا الفوز يا رب من سقر أجرني يا رحمن إنك سيدي وجارك في أمن وفي أعظم الحبر ختم رحمه الله بهذه الوسيلة التي يتوسل بها إلى الله وأعظم ما تتوسل به إلى الله العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح فيقول بهذا أي المعتقد الذي ذكرت طرفا منه ونبذة عنه في هذه المنظومة أرجو من إله عفوه وفي بعض النسخ بهذا أرجي من إله عفوه أرجو أي ألتمس وأطلب من الله سبحانه وتعالى عفوه أي بهذا المعتقد وأعظم ما تلتمس به عفو الله الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة وأرجو بهذا أي المعتقد الفوز يا ربي من سقر أي أكون من الفائزين الذين ينجون من سقر وهي النار وقد قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا ما تعالغوا فيقول أرجو بهذه العقيدة الفوز من سقر أي أكون من الناجين الذين يكتب لهم النجاة فيفوزون فوزا عظيما. ثم يدعو في خاتمة هذا النظم بهذا الدعاء يقول أجرني يا رحمن إنك سيدي أجرني يا رحمن إنك سيدي أجرني أيكون مجيرا لي أي ناصرا ومؤيدا وعضدا ومعينا وحافظا وواقيا يا رحمن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الرحمن ويتوسل إليه بأنه السيد إنك سيد والسيد اسم من أسماء الله، جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إنما السيد الله فالسيد الذي له السياده المطلقه خلقا ورزقا وتدبيرا وعطاءا ومنعا وخفضا وبيده زمة الأمور والذي يقصد ويلتجى إليه وحده الله سبحانه وتعالى فيقول إنك سيدي أجرني يا رحمن إنك سيدي وجارك في أمن أي من كان جارك أي ملتجا إليك معتصما بك لائدا بحماك متوكلا عليك فهو في أمن لأن من التجأ إلى الله كفاه ووقاه أليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو في أمن أي لا خوف عليه ولا حزن وجارك في أمن وفي أعظم الحبر الحبر أي السرور فمن كان جارك فيتحقق له أمران الأمن والسرور الأمن وضده الخوف والحبر الذي هو السرور ضده الشقاء والتعاسة فمن كان الله جاره أي ناصره ومؤيده وحافظه فإنه في أمن وسرور أمن فلا خوف عليه والسرور فلا شقاء فيسعد في دنياه وأخرى والخلاصة أن هذه منظومة عظيمة ونافعة ومفيدة جدا وفيها خلاصة خلاصة للمعتقد وأنصح كثيرا للإخوة الذين ينتشر في بلادهم مذهب الإمام أبي حنيفة أن يعملوا على نشر هذه المنظومة المختصرة الجميلة لأحد أعيان مذهب الإمام أبي حنيفة والتي تحتوي على خلاصة لمعتقد السلف رحمهم الله تعالى وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم مجلسنا هذا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن قرأنا منظومته منظومته